والذين كفروا أعمالهم كسرى بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرِ الْأَدْجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْفَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْفَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ